اللهم يا ربنا ولا رب لنا الا انت ما عبدنا احدا غيرك ولا سجدنا الا لك اللهم يا ربنا يا خالق السماوات والارض اللهم يا رافع السماء السماء يا منزل الكتاب اللهم يا قوي يا جفار ما لنا رب انتواك ولنا غيرك عبادا كثيرا. اللهم يا ربنا لطفك بامة محمد. اللهم التف بامة حبيبك. اللهم التف بامة حبيبك محمد. اللهم التف بامة حبيبك محمد. اللهم يا ربنا يا قوي يا جفار. يا إلهنا ولا إله سواك اللهم فك الحصار عن إخواننا في غزة اللهم فك الحصار عن إخواننا في غزة اللهم فك الحصار عن السكالى واليساما والأراب اللهم فك الحصار عن اليساما والسكالى والأراب اصعبهم من عندك. اللهم اصقهم من سمائك. اللهم انر قلوبهم بنور الايمان بك. اللهم تثبت قلوبهم ووحد كلمتهم واتمع صفهم. اللهم يا ربنا تخلى عندهم عبادك. فلا تتخلى اشتعدهم. اللهم لا تتخلى اخواننا في غزة اللهم فك حصارهم اللهم فك حصارهم اللهم فك حصارهم اللهم, حصاره. اللهم يا ربنا يا زل جلال والاكرام ازهم الخوف عن قلوبهم ازهم البرد عن اجزادهم اللهم ازهم الجوع عن بطولهم اللهم املأهم ايمانا بنصرك توحيدا بك وعزة بمجدك يا رب السماوات والأرض اللهم يا ربنا يا زلسلال والإكرام اللهم يا قوي يا جفار اللهم عليك بمن حاصر إخواننا اللهم عليك بمن حاصر إخواننا في غزة اللهم عليك بمن حاصر إخواننا في غزة اللهم طرق شمل من حاصرهم وسد الجمع من حاصرهم اللهم أرينا فيهم عجائب قدرته اللهم أرينا فيهم عجائب قدرته اللهم يا ربنا يا جلال والإقرام اللهم يا قوي يا جبار اللهم يا حكيم يا رؤوف يا رحيم اللهم أزل الحكمة في قلوب حكامنا اللهم أزل الحكمة في قلوب رؤسائنا اللهم أنفق ألفنتهم بكلمة الحق اللهم املى قلوبهم بالإيمان بالك اللهم يا ربنا يا الجمال والإكرام اللهم يا إلهنا ولا إله لنا سواك يا ربنا ولا رب لنا إلا أجل إلى من سجلنا إلى بعيد يتجهبنا أفر لا عدو إن من لجته أفردان إلا فيكن بك أعدنا عليك غضب فلا نفاني ولكن صحمتك أوسع لنا يا إلهنا اللهم إنا نعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلع عليه أمر الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أن تنزل النصر على إخواننا في غزة اللهم أنزل النصر على إخواننا في غزة الله حسب اقدابهم الله حسب اقدابه اللهم انا نسالك شهاده في سبيلك مرضيه اللهم انا نسالك شهاده على اعتاب المسجد الاقصى اللهم انا نسالك شهاده مع اخواننا في ارض الرباط اللهم يا ربك اللهم لا تمتنا ميتة الجبناء اللهم لا تمتنا ميتة الجبناء اللهم اننا نظره اليك مما فعل السفهاء منا اللهم ايتخاذ نظره اليك مما فعل السفهاء منا اللهم لا حول لنا ولا قوه اللهم لا لنا ولا قوه اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا حولك وقوتك اللهم لا حول لنا إلا حولك وقوتك اللهم يا ربنا جاءت الجلال والإكرام انظر أمة محمد احفظ أمة محمد اللهم عليك باليهود ومن شايعهم اللهم عليك باليهود ومن عاونهم اللهم عليك باليهود وما اتزالبهم اللهم عليك باليهود ومن اطاعهم اللهم عليك بمن باعنا واستر اليهود اللهم عليك بمن باع امة محمد واشفر اليهود اللهم يا اله جاهز الجلال والاكرام هذا ما نبتق واذا ما قدر بما لا نملك اللهم اننا نعتذر اليك بما لا نملك اقوال الله على سيدنا محمد وعلى شبكه ان المكت